بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وقتف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر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 لا تحرك به لسانك لتعجل به 110. إن علينا جمعه وقرآنه 111. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه 112. ثم إن علينا بيانه كلا 114. وبل تحبون العاجلة 115. وتذرون الآخرة 116. وجوه يومئذ ناظرة 117. إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة 119. كلا إذا بلغت التراقي 110. وقيل من راق 111. وظن أنه التراق 112. والتفت الساق في الساق 113. إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتغلى ثم ذهب إلى أهله يتمصى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى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 إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مذاجها كافورا 114. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 115. يوفون بالنذر ويقافون يوما كان شره مستطيرا 116. ويطعمون الطعام على حبه مستطيرا َ وَيَتمَ وَأَسيرَ إَِّ مَُ قعمُكُم لِ وَجِهِ اللهِلَريدُ مِنكُم جَزَ أَو وَل شُكور إِ نَخَافُ 117. وقبنا يوما عبوسا قمطريرا اللَّهُ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا 119. وجزاهم بما صبروا جنة 119. ويشكئين فيها على لَا 110. لا يرون وَلَا شمسا ولا زمهريرا 111. وذانية عليهم ظلالها وَيُقَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَ 117. كان مزاج هازا جبيلا فيها تسماسا سبيلا